بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون قل يا الكافرون لا اعبد ما تعبدون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 ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين